إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على ولهم عذاب عظيم ومن الناس من ترجمة نانسي قنقر وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ولكن لا يعلمون وإذا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِ ذِنْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْذِئُونَ